الحمد لله الحمد لله الذي أوجد مدن البحار وعدد ورق الأشجار وعدد قطر الأقمار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار وأصلي وخير الخليقة محمد بن عبد الله صلى في اختلاف الليل والنهر العمر في تقلب الزمان منذكر في تلور الزمان في شتاء وصيف ما يؤهر المتعقلين وينبئهم التذكرين ويجذب أفئلة الصادقين إلى الدلالات الواضحة والمراهين على عامة الخالق ومديل خلقه على وعدانيته وقدرته جل في عظمته يقول الله جل الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات النهول الألباب الذين يغترون الله قياماً وقعوداً على جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا غاضل سبحانه فقنا عذاب النار أيها المسلمون في تقلب الزمان بالوصف الى وصف وتحول من حال الى ما يتعدى البساطه البينه والعقول النادره في نظر وتفكر واعتبار وتدبر في عظمه الله جل وعلا وسعه السلطانه ولفود مشيئته وعموم ذنه وقدرته جل وعلا وشمول ان يقول الله سبحانه قل الله علينا والله ان في ذلك العبره يقول الصاد في هذا التقلب وذلك التحول بنظام دقيق دلاله تسوقنا الى شكر الله جل وعلا وعلى تسوقنا الى شكر الله جل وعلا على آلاءه ونعمه العظيمه والجليله سبحانه يقول الله جل وعلا والذي جعلنا كل ليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر وراد شكرها أيها المؤمنون في زمن الحق يتذكر المؤمن شدة حل غير المتناني أبداً آبدين فيؤمن حينئذ من نيته على العسيس المخار ويفرق بسطة وقالوا لا تنفروا في كل نار جهنم أشد حظاً لو كان يبطهون المؤمنون مبقلون بوعد الله سبحانه وتعالى وعيده خائفون وجلون من عذاب السمو عاملون مسرون بما يقرقون للرب الرحيم عاملون بطاعته تاركون لمعصيته وأقبل بعضهم على بعضهم لا تساءلون قال كنا قبل في أهلنا مشبقين إِنَّ اللَّهُ عَلِيْنَا وَوَقَانَ عَذَابَ السَّمُّونَ إِنَّا كُنَّ مِنْ قَبُلَ الْعُبُّ إِنَّهُ هُوَ الْبَوْرُ رَحِيمُ أيها المؤمنون دار الأخرة إما دار نعيم المحط لا يسرقه علم وهذا للموحدين الطائعين وإما دار عذاب المحط لا يسرقه راحا وهذا وأما هذه الدار الفانية التي هي الدنيا فمن زوجة بالنعيم والألم فما فيها من النعيم مذكّر بنعيم الجنة وما فيها من الألم مذكّر بألم النار وإن مما يذكّر بالنار المعدّة وإن مما, وإن مما يذكّر بالنار المعدّة لمن أشرك بالله جل وعلا وكبر ولمن عصى رسوله وتجفّر ما جعل الله بهذه الدار لشدة الحق وشدة البغض فحر الدنيا يذكر بحل جهنم وسنه بها وبروه يذكر بزمهريرها. قال تعالى في سبت الجنة متكئين فيها على الأرائق لا يرون فيها شمسا ولا زنهريرا فنفع عنه شدة والبرد قال قتادت وشدة الحر تؤذي وشدة البلد تؤذي ووضعهم أداهما جميعا وفي الحديث إن شدة الحر من فيه جهنم وهذا التذكر ينقل للأبصال إلى الضعف والإقبال على الله ويحفو أهل التعقل لإستعداد بالأعمال الصالح فعلى نبي غريرة رضي الله قال قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها, لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف وهو أشد ما تجهون من الحرب وأشد ما تجهون من الزمهرين أيها الأخوة في الزمان وتقلبه دلائم بتحوله مصائر قال الرجل ايها الله اختلاف أحوال الدنيا من حل وبرد وليل ونهار وغير ذلك يدول على ضوائها وزوالها واختلاف احوال الدنيا من حل وبرد وليل ونهار وغير ذلك يدول على اضائها وزوالها انتهى كلامه ايها الله فالسعيد من يتذرى هاهي ما به من خالقه ويبعده بالتقربه من خالق ويبعده انسقطين رب جل علا قالهم عباد الزهراء ابو يتذكروا عن تقلب المؤمن في تقدم الليل والنهار ومجيء الشتاء والصيف قال وما راى العارفون شيئا من الدنيا ما رأى العارفون شيئاً من الدنيا إلا تذكروا به ما وعد الله به من جنسه في الآخرة وقال عمر رضي الله عنه أكثر بكالنار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقابعها حديد وكان بعض السلف إذا رجع إذا رجع من صلاة الثمعة في حق الظهيرة يذكر صرار الناس من حول في الهسام إلى الجنة أو النار بين الساعة تتمر الجمعة ولا ينتصف ذلك النهار حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار أمتنا قول الله أصحاب الجنة خير مستقر وأحسن مقينا ومن مواقف العبل في زمن, زمن الحرب تذكر حر الشمس في المرض العظيم إن الشمس الزمان علىه جميعا تد يوم للغرب سببات يوم القيامة ويزاد في حرها جعل لله ورياكم والدين ممن يظل في ظل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وما لا ظلمه إنه جواد الكريم فإن الله ورأت الله لله الحكومة العظيم وقالوا في الملائم الحكيم وقالوا ما سويتم استغفروا الله العالمين أعلم الله استغفروا وقالوا الحمد لله الذي خدمت سوى الذي قدر هذا الذي أخرج المرعة جعله قد تاله بعد وعباد الله نشهد هذه الأيام يراتي من جو ببين حد شديد ورياح حارة وغباظ مجلد الفضاء لا تصبح رياح. صنوف من الأحوال الجوية ربما قلنا وقال بعد أهل الفلك ليس هذا وقتها كما هي نوابيس الكون المرتادة ويقال في مثل هذا لا يكتفقنا إلى رؤون أولا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى بيده مقالد الكون ونصرفه كيف يشاء وهو أحكم الحاكمين وأن ما يكون من تغير بهذا الكون إنما هو بعلمه سبحانه وتعالى وتقديره والحر الشديد الذي يمره به الناس هو يقول الله سبحانه إن في اختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفمك التي تجري في البحر بما يفع الناس وعنزل الله من السماوات من ماء فأحيام الأرض بعد موتها ويث فيها من قداد وتصريف البيان للصحاب المزخدرين بين السماوات والأرض لآيات يجب علينا أن نوجه أسرنا من تحت أيدينا للاكتبار والانتعار وتذكر أحوال الآخر ثانيا أن نذكي في نفوسنا استشعار نعم سبحانه وتعالى علينا التي نتقلم بها صباح وساء حتى أضحط طلعا من حياتنا ربما قد نعلم فلن أحمد الله سبحانه وتعالى ورسوله الرسول الله عليه وسلم يقول إن الله لا عن العبد. إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشطف الشغلة فيحمده عليها رواه مسلم حريم بنا أن نحمد الله سبحانه وتعالى على النعم عهوما وعندة جددها أيضا ربما تأوه أحد بشدة الحرب وأظهر الضجر بالكلام والفعل المنافذ الصغر وكل ذلك لا يحصون بالمسلم إن علينا أن نعلم أن هذا من الله سبحانه وتعالى وأن نسخر ذلك في تطبيق أنفسنا وفي تذكيرنا بما يغرب إلى الله سبحانه وتعالى وأن نحضر مما أعد الله سبحانه وتعالى للعاصل يوم الكرة عباد الله إن الله بلاءك تمنوا على نبيه عليهم الذين هنالون أمنوا عليه و صلوه تسليمه والله الصلوه على نبيك محمد و و محمد و على إبراهيم و على آل إعرهيم و أهل على محمد و على محمد و على إبراهيم و على آله إبراهيم في العالم إنك حبير و اللهم عز الإسلام والمسلمين وذين الشرك والمشريحين وذين برعداك عداد دين ونصر عبادك ووحدينك في كل مكان اللهم كن إخوانا المستقاتين في كل مكان اللهم أنزل عليكم من المصل والتمكين أطعاك أطعاك ما نزل عليكم لبلاء برحمتك يا أرحب الرائمين اللهم اجعلنا العظيم رميع قلوبنا وصدورنا دبور المشآبين والرحمات واجعل دبوركم رياضة من رياضة ولا تجعلها حفرا من حفر النيران برحمتك يا رحم الراحمين وارحمنا إذا صلنا إلى المصار إليه تحت الجلالة والتراب وحدنا اللهم واجعل دبورنا بعد فراقنا للدنيا من خير منازلنا وابسح لنا فيها ضيق ملاحدنا ورحمنا في موقف رب عليك كل من برحمتك يا أحب والرحمين اللهم أفضل لي أمينا بتوفيقك ويجدوا و ويجعلوا قرانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه إباد الله الله يرموه لعدد سآلوا في تائد القربة من أحد الأشياء والفكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون الله علي العالم ويجب عليكم ويجب عليكم ويجب عليكم